ولو أراد الخروج لعد له عدته ولكن كره اللهم بعاسهم فثبّتهم ولكن كره اللهم بعاسهم فثبّتهم وطيل قعدو مع القايدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالوا ولا أوضعوا خلا لكم يبقونكم الفتن وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين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 رسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم قسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا الله ليعدبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم ولكن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 خاطئ ولو انهم رضوا ما اتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله, ورسوله الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذًى قُلِ الْأُذَى خَيْرٌ لَّكُمْ إِن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ والذين يؤذون رسول الله والذين يؤذون ورسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا فأن لهنا رجها نما خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤوا إن الله مخرج ما تحذر وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَالْعَبْرَ قُلْ أَبِلَّ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُول تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرت بعد إيمانكم، إن عفوا طائفة منكم نعذب طائفة بأن نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ